لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يثلو صرفا مطهرة فيها كتب قيمة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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مُّنْتَجَعَةً ۖ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا فِيهَا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربه